إخوة الإيمان ساعة الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الحادية عشرة وربعة موعد حضراتكم مع قرآن الصهرة تلاوة الليلة للقارئ الشيخ طاه الفشني يتلو ما تيسر من سورة ياسين وكسار السور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وما أنزلنا على قومهم بعدهم جندي من السماء واحدة فإذا هم خامدون يا عشرة على العباد Quan some阿ben لم ييا ر ثم a uh -huh. ậăsung em ban What إذا قيل لهم أن نو i uh -oh. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمنشرين من فكين خساتي يوم القيء رسول من الله أَلَّا a uh -huh. Thank mm -hmm. يوم عيد ياوما إذن عين لا إيم، وذكر الله الناس. استمعت مأيول إلى قرآن الصهرا تلاوة الليلة كانت بالقارئ الشيخ طاهر كشني فلا علينا ما تيسر من سورة ياسين. فك سر سعوا الحمى وانثى الامان كيف اسمو الى عناك الثانية عشر منتصف الليل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة شخاة العرابي بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا لكم معنا في حدائق الإيمان الظاهرة نقتطف من كل بستان زهرة ومن كل قول حكمة ومن كل مردى قطرة قطرة من نداك تعوغني لقد مده الله عز وجل أناسا قائمين بالليل إذ الناس نائمون تبدهم يتلون آيات الله آناء الليل متضرعين إليه يرضون رحمته ويخافون عذابه متوزين ذلك بالسجود لله تعالى منيبين إليه مستغفرين وبالنهار هم فرسان يعملون ومن أموالهم ينفقون على السائل والمحروم قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعلون شاكهين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قبيلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموابهم حق للسائد والمحروم وقاموا في ظلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فرأى أبا أمامة رضي الله عنه جالفا فقال له يا أبا أمامة ما بأراك جالفا في غير وقت صلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم فلا أعلمك كلاما إذا قلت اذهب الله عز وجل همك وقضى عنك كلينك فقال بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أنسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجل والكفل وأعوذ بك من البخل والجب وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فقلت فأذهب الله همي وقضى عني دين إلهي فجذ عفه وأصلح قلوبنا إلهي فجد أصفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميل وتكرمه لك الحمد يا كان الإمام علي رضي الله عنه إذا استعمل أحدا على الصدقات صدقات أوصاه بتكوى الله عز وجل وعدم الإسراس والخيلاء والتخلي عن الأبهة والزينة والمظاهر الكاذبة وأمره بالمحافظة على الدماء والحرمات وقال له لا تروي عنا مسلما ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله فإذا قدمت الحي فانزل من غير أن تخالط أبياتهم ثم امضي إليهم بالسفينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخديثته لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل الله في أموالكم من حق فتؤدوا إلى وليه فإن قال قائل الله فلا تراجع وإن أن لك منعنه تنطلق معه من غير أن تخيفه أو ترهطه فخذ منه ما أعطاه لله قوم أخلطوا في حبي فأحبهم واختارهم قداما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا ذنالك سجدا وقياما ففي المسلم تجتمع إلى قول الشاعر وهو يقول تزود من التقوى فإنك لا تجري إذا جن ليدك هل تعيش إلي فجري فكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدفر وكم من فسن يمسي ويصبح لاهيا وقد نصدت أكثاله وهو لا يجري فلو كانت الدنيا تجول لانذا لك انا رشيم عم حييا وباخيا ولا ثمها فتنا عين لاس نزعتنا ونحن نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي اللهم إنا نسألك مودات رحمتك وعذاء من رفعتك والسلامة من كل إسم والغميمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار دوتك يا إذا هنا إخد الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم بها عبادة والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حقوق من خدائف الإيمان تقديم صحاة العرابي